القول الثاني في الظلم وهو القول المقابل تماما للجبرية الذين هم الجهمية قول معتزلة وتعريف الظلم عندهم هو كل ضرر لا نفع فيه الظلم هو كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاقه لا بالظن ولا باليقين لا بالظن ولا باليقين يعني يستوي في ذلك الضرر المتيقن والضرر المضنون به الذي يظن وقوعه هؤلاء وهم المعتزلة قالوا الظلم مقدور لله تعالى ولكنه منزه عنه عز وجل وهذا حق الظلم مقدور لله عز وجل ولكنه منزه عنه سبحانه وتعالى وهذا حق ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم بين الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده فضربوا له تعالى, تعالى الله فضربوا له من أنفسهم الأمثال ولذلك فهم من هذا الوجه يسمون بمشبهة الأفعال معطلة الصفات مشبهة الأفعال هؤلاء من هم؟ هم المعتزلة المعتزلة لأنهم في الأفعال يشبهون الله تعالى تشبيها كليا ويقيسونه عز وجل على أفعال المخلقين وبناء على هذا قالوا إذا أمر العبد إذا أمر الله تعالى العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له تعالى الله والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ظالًا كما قالوا إن الله تعالى لا يقدر أن يضل مهتديا تعالى الله وقالوا عن هذا إذا أمر إثنين بأمر واحد وخص أحدهما بالإعانة على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من الفضل والإحسان جعلوا, ذلك جعلوا ترك ذلك كله ظلما تعالى الله وكذلك ظنوا أن التعذيب عن أو التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاقه ذلك ومن لم يقم فالله تعالى عند المعتزلة عدل لا يظلم سبحانه وتعالى لأنه معنى العدل عندهم وجعلوه من الأصول الخمسة التي التزموها لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيات بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته تعالى لأنه لو شاءه كما يزعمون لعد ذلك منه ظلم والله منزه عنا والله لم يخلق شيئا من أفعال العباد زعموا لا خيرا ولا شرا لأنه لو كان خالقا لها ثم عاقب العاصين لكان ظالما لهم وعليه تلاحظون أن كل طائفة تفسر الظلم بما قدرته من قول في القدر أو يمكن أن يجوز العكس وهو أنهم قرروا مذاهبهم في القدر بناء على تفسيرهم للظلم